إِنَّ لَكُمْ إِلَيْكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ تَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَبِيْدٌ فَاعْصِرُوهَا فَإِذَا هَشَّتْ فَغُلَّتُمَا فِي دَارِكُمْ أَيَّامٍ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 لهم لا تصل إليهن كره وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخس إننا أرسلنا إلى قوم اللوط لم رأته قائمة صاحكة تبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب